يا فوز من آل الشهادة صديقا تمحى الذنوب إذا الدماء تقطروا وإذا الزهور تعطرات بعبرها كنت تفوح جرحه وتعطروا روحوا صلو الطير المناع مسكن أرواحهم فيها تعيش وتعبر ولهم ما نازل في الجنان وصفة ومعين خيرات يزيد ويكثر ولهم من الحور الحسان رضاه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 في الله شوتوا بالحديد وسمّروا وتمشى طادون العظام لحماهم وعلى المفارق في الروس تنشّروا يرجونا لو كانوا أشاد تألّمًا لما يروا تلك المكارم تنشّروا وإذا الإله دعا وقال سلسلوا ما يشتاهون نريد العودة للدنيا لكي نلقى الشهادة في الوغى ونكرر فامضوا بجد من مجد همة وتذكروا ساح الجهاد تذكروا إخوانكم شاد سروج كبلوا شادات والنجايم ضمر وتذكروا أهل الجزيرة إخوة تركوا النعيم إلى الجهاد وغدا غدا طب نساء وأهلهم وديهم. وقد حموا الصعاب وكبروا, وكبروا. واسأل فلول الرس كيف صمده واسألهم كيف المعاقل دمروا من مصر ساروا والجزائر أنجبت وسواهم من كل قطر قد ساروا يمن بإيمان وصدق عزمة أحرارها ساروا ولم يتقفقروا واذكر بلا در وفدين وشمشان منها الأشاوص للغاة قد شمروا منهم قضى نحبا ومنهم نظيروا ما بدلوا وأرهم ما غيروا أهدي إلى تلك المعاقل دعوة وإلى الذين تجهزوا ليغادروا شدوا الرحال إلى الجهاد عسقوا أن تقتلوا في الله أو أن تنصروا وعسقوا أن ترئبوا أعدادا فالقدس تبكي واليهود تجسروا وتجهزوا يا إخوتي لعدوكم وتسلحوا بالحق لا تتأخروا قوموا لحيا على الجهاد فإنهم عز إذا ما نستجيب ومحفروا تُنْذِرُونَ يَا دِينِي فوق جسدك يا حبيبي جراحني يا جراح